أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويرههم الأمل فسوف يعلمون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 وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ فَلَمَّا تَأْتِيَنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ ما ننزل المنائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين فما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرضون لقالوا إنما شكرون ذكرت أبصارنا بالنحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا زيناها للناذرين وحفظناها من كل شيطان رجيم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 فأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه أنتم له وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُشْتَـٔقِدِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُشْتَـٔخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ فَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ فَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ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 فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حميم مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيب وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إلَى يَمِ الْدِينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِ إلَى يَمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُظَرِّبِ إلَى يَمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ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 إن عبادي ليس لك عليهم شلقان إلا من اتبعك من الغامين فإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون يدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من ظل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ وعبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم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 قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا والون قال فما خضبكم أيها المرسلون قالوا إنا إرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لم نجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين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 فأشرب بِأَهْلِكَ بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وَلَا يلتفت منكم أحد مضوح حيث تأمرون. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَاوِرَهَا أُولَئِكَ الْمَقْبُورُ نَصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَشْتَبِشِرُونَ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخجون قالوا أولم ننهك عن العالمين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 فجعلنا عليها سفلها وأمضنا عليهم حجارة من سجود إن في ذلك لآيات للمتمشين وإنها لب سبيل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 ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين فآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ فَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا إنهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وأخفِ دناك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين. Kemaal zeln al al فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الذين يدعون مع الله إلها آخر، فَشَفَى يَعْلَمُونَ، فَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ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 يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُوا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تعال عن ما خَلَقَ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم كبير خَلَقَهَا خلقها. لَكُمْ فِيهَا هَادِفٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ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 ويخلق ما لا تعلمون فعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَشَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فما ذر لكم في الأرض مختلف الألوان إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 وَتَرَى الْفُلْكَ مَآخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَشُعَبًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ عَلَامَاتٍ فَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 والذين يدعون مِن دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون يُبْعَثُونَ إِلَىٰ واحد، فالذين لا يؤمنون بالآسرة قلوبهم كرتم وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يشرون وما يعلنون.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 قَدْ مَكَرُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ بِنِيَاهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الشَّطْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الشَّطْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثمَّ يَمَلْقِيَامَتِ يُخْزِي بَعْضُهُمْ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْغَزِيّ الْيَمَّ مَشُوءٌ عَلَى الْكَافِلِينَ الذين تتوهفهم الملائكة ظالمي أفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من شو بل إن الله عليم بما كنتم تعملون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 الدنيا 124. ولدار الآخرة خير ولنعم المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون Hzaye zilleül mütte. ellezin te te veffeülmelekat qbine yakun selamün aleykü mü dokunul gennete bimek tüm هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لم الله ما عبدنا من دونه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 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَشُولًا أَنِي عَبُدُوا اللَّهَ وَارْتَنِبُوا الطَّارُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهُمْ ظَلَالَةٍ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 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين آجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ve la ajrul aacwati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 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَمَنِ الَّذِينَ مَكَرُوا الشَّيْءَ أَن يَخْشَى اللَّهَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَمْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ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 ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة, والملائكة وهم لا يستكبرون سجدة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 ثم إذا كشفوا عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسنف تعلمون فَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُشَنُّ عَمَّا مَا كُنتُم تَفْتَرُونَ فَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ شُبَّحَانًا وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بِالشِّرَاعِ أَحَدُهُمْ بِالْإِنْسِ ظَلَّ وَجْهُهُ مُشْبَتًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَوْنَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ شِيمَ آبَاءِ الشِّرَبِ أَيُمْسِكُونَ أَمْ يَدُسُّونَ فِي التُّرَابِ لا شاء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الشن ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم فَلَمْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُأَخِّرُهُمْ وَلَكِنْ يُأَخِّرُهُمْ إلَى أَجْلِ شَمْعٍ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 لا جرم أن لهم النار وأما هم مفرقون تالله لقد أرسلنا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 إَِّ لِ تُبَيينَ لَمُ الذيذِ اختْتَلَفُ فِي وَهُدَ وَ رَحْمَتَ لِقَم مِنُ واللَّهُ أَزَلَمِنَ السَّمَائِمَا بِهِ الأأَوضَ بَدَ إن في ذلك لآية لقرم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نشقيكم مما في بطونه من بين فرف ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه شكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون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 يخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وَاللَّهُ خَنَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَرَّقَ بَيْنَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَمَاءٌ عَفَا بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجأرا هل يستمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. والله رب اللهم سأل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وه وكل على ما له أينما يوجه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض فما أمر الساعة إلا كلمح البصر أم هو أقرب إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبَّ أَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ أُمَمَهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فلم يروا إلى الطير مشخرات في جو السماء ما يمشكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ دُرُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَشْتَخِفُّونَ تَشْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا بَأْسًا فمن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا قَالُوا رَبَّنَا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 الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا YUFْسِدُونَ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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ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 ولا تكونوا كالتين قوت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَنُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتشألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قد من بعد ثبوتها وتذوق الشؤب ما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم فلا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم يلفد وما عند الله با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 إنه ليس له شلقان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما شلقانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قالوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل أكثرهم لا يعلمون قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وعدا وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجم وهذا لسان عربي مبين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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنَّ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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا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 فَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُقْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَوَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يأتيها رزقها روادا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 فَمَنِ اطَّلَعَ وَيرْمِ ما ظَنَّ لَا عادِل فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْأَلْسِنَةُ كَذِبًا هَٰذَا عَلَنٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ بَلَكِنْ كَانُوا أَنفُشَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ بَنِ كَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا۟ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا إِنَّ رَبَّ bekim bagdı halı fırırgib. İnnə İbrahim mekan aümete ağnete Allahı hanife. Ve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 بعملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن بك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. <تصفيق> ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والبعض الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِي فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيغة مما يكرون إن الله مع الذين التطمع الذين لهم